يا واهب الكرم حتى للمنكرين يا واسع الحلم حتى على المتكبرين يا عظيم الرحمة حتى للمعاندين لولاك ما اهتدوا إليك ولا تعرفوا عليك C'est parti pour قديم وواجد باق غني ماجد حي قديم غني ماجد عدل اله واحد الازل أنت الطيب ولم تزل أنت القديم في الازل أنت الطيب ولم تزل عنا أزل ما قد نزل من فادح الخطب الشديد. جزا نحن سلام مما نخاف يا مجيد في كل آن حسبنا مولى الورى المبد المعيد في كل آن حسبنا مولى الورى المبد المعيد كل إمتنان يا ربنا والعفو في يوم الوعيد